وَلَا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بتلى إبراهيم ربه بكلمات قَالَ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا